واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعون وقال الذين كفروا إنها قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ كَذَّابٌ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي الْآيَاتِ ۖ كُلَّ انْزَلَ كُلُّ ذِي لَمْسِرٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ <تصفيق> وقالوا ما لهذا الوسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق له لا أنزل إليه ملك فيكون ينزل أو تكون له جنة يأكل منها وقال الله مسحورا انظر كيف ضرغوا لك المسحورا بل أنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالسامر